مساء الخير مساء النور حضرتك الاستاذ سعيده ايوه خير انا فاروق فاروق جوستهاني اه اهلا اهلا اتفضل يا استاذ فاروق زياره مش متوقعه خالص من كتر ما تهاني شكرت في حضرتك والله والله شوقتنا اشوفك خطوه عزيزه تعالى اتفضل على المكتب جوه حضرتك تشرب ايه لا لا ولا حاجه ملوش لزوم لا لا لا لازم دي اول مره خلاص يبقى شاي مظبوط سكر زياده يعني هو ما قالكيش انه جاي ولا قبل غريبه قوي يا رب يكون راجع لعقله هتكلم معاه وارجع طيب والنبي طمنيني اول ما ينزل طبعا طبعا ده جواب استدعاء للنيابه حضرتك استدعاء استدعاء لمين لحضرتك ايه وريني كده ايه ده ده باسم الوحدي فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا أهم حاجة يا بنات الأخلاق اجعلوها نبراس حياتكن كي تستقيم أستاذ مخي إمار أيوة يا ابني حضرة النظرة عايزة حضرتك بعد الحصة لا بتقول لك عايزك حالة لما تتأخرش ولا ثانية أهي يا بنات من قلة الأخلاق كملوا الدرس لغاية ما شوف الستة دي عايزة إيه يلا وانت شايف بقى يا أستاذ فاروق إن واحدة زي تهاني بتشتغل طول اليوم وترجع تطبخ وتمسح وتكنس وبعدها تذكر للولاد عندها وقت عشان تبقى نجمة سنمة زي ما انت عايز؟ ما انا كمان راجل شقيان وتعبان طول اليوم من صباحية ربنا ده كان زمان دلوقتي حضرتك بتروح العصر عشان صهران طول الليل <تصفيق> هو حضرتك هتبكتيني ولا ايه؟ لأ طبعاً بس عشان نحل أي مشكلة لازم نبقى عارفين من الأساس ان في مشكلة لازم نعترف بعيوبنا عشان نصلحها اعتبرني أختك دي, دي حاجة تشرفني ولو أنا عندي أخ عزيز علي وشايفه بيضايع بيته وولاده لازم أنصح وقف جنبه صح؟ صح بس يعني حضرتك يعني عايزة أنا أعمل إيه؟ شوف كنت بتعمل إيه أول ما تجاوزت هيني ورجع عامله شوف الناس الطيبة اللي كنت تعرفها ورجع لها والناس الجديدة اللي دخلت حياتك دي إيه عنها؟ الملل، الملل أستاذة إذا كنت حسيت بالملل من العادات اليومية فتأكد إن الستة عندها نفس الشعور مش أنتوا بس اللي بس مش معنى كده أن تهاني مراتك تسيب بيتها وولادها وتنزل مع صحبتها كل يوم ده أنا كنت تكسر دماغها إيه بس مفيش حد بيكسر دماغ حد ومش معنى أن تهاني ستمة ربية تيجي عليها ده ما يرديش ربنا يعني عايزة تقولي لي حضراتك أن جوزك لسه زي ما كان متجوزك وأنا جوزي دخله إيه بالموضوع؟ <cker question Bri sizin Posskeit> <تصفيق> <osium> أنت ملك يا دكتور ولازم تتعامل معاملة الملوك الله عليك بجد أول مرة حس إن في حد حسس بيا كده يعني تبقى شقيان ووقف على رجلك طول اليوم فجأة إلحق يا دكتور يسري فلانا في الطلق الاخير تقوم تجري وشوية إلحق يا دكتور يسري علانا خلاص راس العيل طلعت تقوم طالع تجري وفي الآخر ما تلاقيش اللي ريحك آه والله يا ميرفا أنت كنت فين يا بنتي من زمان؟ قدامك بس أنت اللي مش واخد بالك الشغل بقى أبو المسئولية الواحد بقى عامل زي الطور اللي مغميين عينيها عن كل حاجة وفتحت؟ فتحت ومشى غامة تانية أبدا أيوا بقى أحلى دكتور يسري دا ولا إيه؟ وش معنى بقى يستدعوني أنا ويحولوني عن نيابة وإنت لأ؟ ونعرف مين يا حضرة النازرة وهو أنا وكيل النيابة ولا كنت وكيل النيابة؟ مخامر إيه وعد تكون فاكر نفسك زكي؟ أنا عارفة ألعيبك دي كويس قوي وبقولك إيه ما تخلش علي هستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم حضرتك بترتكي بزنوب بسوق الظن ده لا, لا لا لا لا بلاش شوي تندل معايا ده احنا تبخين وسوا يا حبيبي تبخين إيه بس اسمع لو لقيت أي جنان منك علي وعلى أعدائي مش جايز تحقيق بسيط وتخرجي منه بكل سلامة قولي بس لما تخش على وكيل النيابة وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبسرون إحنا المرة دي تعرفنا على بعض وتكلمنا شوية سوا المرة الجاية إن شاء الله عايزك تفط فط من كده إن شاء الله أستاذة مش شكل قوي بقى على الشاي الحلو ده اسمع يا معلم نلم الموبايلات القديمه اللي في بيتكم وفي بيتنا ونصلحها عند الواد شيكو ونبيعها لعلي سيس اللي عندنا في المدرسه النص بالنص يا معلم 70 و يا حبيبي دي فكرتي اصلا الشغل الواطي ده ما يمشيش معايا مش عاجبك غرف دهيه ما انا مش لوحدي الموضوع على بعضه شركه مع ابويا اه ابويا الله ماله يعني اهو نفع واستنفع لا ابويا يعجبك ده احنا ممكن نصيع سوا كمان انت بتكلم مين أه ماما طباخنا انت يا معلم يا ماما حد يخش على حد كده من جر ما يخبط لا مؤدب قوي خبطت بس انت مش مركز معي عموما مسامحك خلاص خلاص وإيه الشركة اللي بينك ومينة بوك دي؟ شو هي بيزنس كده بنعمل من وراء مصلحة انت يا ابني مش طالب وعندك مدرسة ولا انا فاهمة غلط لا فاهمة صح بس ممكن تقولي لي اللي اتعلموا بيكسبوا كام؟ يا ابني العلم في حد ذاته مكسب. يا سلام، يعني اروح اشتري جزمة كوره وادفع له بدل الفلوس شرح النظريه العلميه مثلا؟ يخرب بيتك وبيت اللي مالوا دماغك بالتفاهات دي. طب بابا اللي درس طب وخد ماجستير ده بياخد كام؟ اي عيل بيعمل شاي على رصيف اي شارع او حتى العيال بتوع الباركينج بيكسبوا اكتر منه. انت عايز ايه دلوقتي؟ حضرتك اللي عايزه مش انا. مش انت اللي دخلتي عليا؟ وايه دي؟ ايه السفاله وطريقه الكلام اللي بتكلمني بيها دي دي طريقه مش محترمه خليكي فريش يا ماما انا بهزر يلا بقى عشان ورايا مذاكره ولا لما اسقط ترجعوا تزعلوا الكلام فضل يروح ويجي معايا وانا هتجنن يا نسمه يا شيخه بطلي عبط جوزك راجل محترم ومستقيم عمرنا ما سمعنا عنه حاجه كده ولا كده يعني هي صدفه ان فاروق ده يشككني فيه ويقول لي إن كل الرجاله بعد شويه بتسها وتشوف نفسها وبعدها ما فيش اسمع الحيوان ابني اللي اسمه تيمور بيقول لصاحبه وانا وابويا قالوا عامل معه مشروع بقولك ايه يا سعيدة؟ ما تبقيش عاملة زي الدبور اللي ظن على خراب عيشه استهدي بالله وكفاية المشاكل اللي احنا فيه ازايك يا نونة؟ ازايك يا حبيبي حد عندك؟ اه دي سعيدة طب كويس عشان تعرف بالمرة ازايك يا مروان؟ اهلا يا سعيدة عرفتوا اخر خبر؟ الست النظرة تحولت للنيابة طب ومخمر <تصفيق> عارفها تعمل ايه؟ يا مولانا هو انا تلميذ محدش تلميذ محد كلنا بنتعلم ربنا يزيدك من فضله وحكمته طب اسمع يا اللي مش تلميذ اتفضل جوز الست نسمه اللي اسمه مروان ده مقدم فيك انت والست النظره بلاغ في الرقابه الاداريه يا نهار اسود ما تسودهاش في وشنا طب وانت عرفت منين جندنا الواد الفراش اللي بيشتغل عنده وهو اللي قال لنا طب والحل تمشي عدل اليومين اللي جايين ما انا ماشي عدل على طول ورقك يتستف صح بيتك اي مكان بتروح فيه ورقك تبقى متراقب فهمت ولا هو استور يا لا والرعشة دي كمان مش عجباني اجمد عشان ما فيش اي حاجة تودي في دهية اكتر من الخوف انت كمان غيرت الباسورد سنتك مش معدية يا يسري يا ابن انصاف هفتحه يعني هفتحه طب اجرب عيد ميلاده عيد ميلاد طايمور ولا ده مصيبة يكون عامل الباسورد عيد ميلاد انصاف اما اجرب ينهرك اسود ده فتح خلي حسابنا بعدين اما اشوف الواتساب جرا يا سعيد انت ايه اللي خلاكي تاخدي التليفون بتاعي يسري وانت مالك مخضوض كده ليه و... ولا مخضوض ولا غنيله انا بس كنت ظابط الالارم علشان ميعاد العياده ومن غير الالارم بتاخدي تليفوني ايه ده موضوع بيني وبين جوزي والنبي رد يا سي بصوا بقى انا مش فاضي وجع الدماغ ده انا عندي عيادات عن اذنكم ماشي يا يسري هتروح مني فين كل الورق هنا باسمك الاستاذ مخيمر المسؤول عن كل حاجة يا فندم انا عبد المأمور يا سادة الوكيل ولو حضرتك لقيت ورقة واحدة عليها توقيعي احبسني بقول لحضرتك هو المسؤول عن كل حاجة احنا بنتعامل مع ورقة وبس وانا مضطر احبسك اربع اطيام على زم التحقيق نعم طب وهو للأسف مفيش حاجة دينه حسبي الله هو الوكيل